بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال ابن عشر والشفع والوتر والليل اذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَخَضَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ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 ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لمما وتحبون المال حبا جمما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك وال صَفَّا صَفَّا وَجِئَ أَيُّ يَوْمَ إِذْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي